شهر, شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبركم لعلكم تتقون شهر رمضان رمضان يناديكم ويقول يا درمنا نجيب دعاء الله شهر رمضان الله أبقنا رمضان الله أبقنا رمضان يا باري الخير أقم ويا باري الشهر ترسل بك الشهر الصوب لي وأنا أجزيبه يا قادم في عينيك الحب طال اشتياقي فكم يحفو لكم طلبه صبرت عاما أمني طرب عودتكم صبرت عاما أمني طرب عودتكم نفسي فهل يدنو لكم زربه جه خير وانا قائم نور خير في الرجوع أيها المسلم فضل أجر من الياض المزيد أجر من الياض المزيد يا عبد الله أفنق أقلم ليلة أمام شاشات التلفاز وتابع القنوات القضائية حتى طلوع الفجر مع بعض الملابس يا عبد الله أفنق وقائل وقض الاوقات بالتنزه في الحدائق طارة وفي الأسواق يا عبد الله فسهر بالليل ثم كسل وخمه طوال النهار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يا عبد الله ان وآخر يقول أنا أحسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في ان أحد يقول في إحدى يقول ان العمل في رمضان يكون أكثر تعبا الاسلام حيث يكثر الزبال وينتحبون بمعدل النقص عن غير رمضان يمضون ليلهم كله في المكر نشيشه الموارث المدخان ان تروا من بابهم ليس شاري جئتهم يقبلوني, يقبلوني, يقبلوني, يقبلوني, يقبلوني ابتهوا في احد المقاهي كانت هذه الاكلة السريعة منذ متى وانت هنا كيفات الى متى تكلف لوقت الشهور هل انت موظف؟ انا موظف. هل تتأخر عن دوامك؟ اخذ شوية بس اكمل دولفي هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الافخاذ فيا غربة الطاغين. يا عبد يا الله اخي ويا حضره المفرطين لذا اخي كيف لنا ما اقلنا؟ يا ويحل عبد لنا الله ما اقلنا ويحلنا اي شيء خلقنا؟ اللي جنة ام للنار? يا غيوم الغفلة? يا غيوم الغفلة عن قلوبك تتشعي. يا شموس التقوى والايمان اطلعي واشرقي. يا صحائف اعمال الصائمين ارتفعي وابشري. يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي. يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي ويا عيون الساهرين لا ترجعي فاخرت يا غدر شهر خير وانا طالب نور خير في الوجود ايها المسلم فضلك اجرى من يعطي المزيد اجرى من يعطي المزيد ايها الاحبه في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوانكم في تسجيلات الرضوة للانتاج الاعلامي والتوزيع بالقاهرة يسرهم ان يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان رمضان يناديكم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 حاضرين وحاضرات ومستمعين ومستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته اخوانا على سرر متقابلين أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ان يجعلنا هداه مهتدين لا ضالين ولا مضلين عنوان هذه الليله المباركه في هذا المكان المبارك مع هذا الحضور المبارك في كل عام نكرر نفس الخطا والاخطاء مع رمضان قبل دخوله اي قبل دخول رمضان بايام نعد انفسنا ونمنيها سنصنع كذا وسنقوم من الليالي كذا وكذا سنختم القرآن مرات ومرات وسنبذل من الصدقات ثم ماء يدخل رمضان وتمضي أول الأيام حتى تفشل المخططات وتذهب الأميات أتدري, أتدري ما السبب؟ السبب أننا نريد أن ننزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها نريد أن ننزم أنفسنا بأعمال ما تعودناها قبل رمضان فلا عجب سرعان ما تفسل المخططات متى عهدنا بالقيام وختم القرآن ومداومه الصيام أما هم فكان العام كله عندهم رمضان فإذا دخل عليهم ارتفعت الهمم وزادوا في القربات كنا في العام الماضي في مثل هذه الايام نرقب شهر الصوم ونتحراه ثم ماذا عام كامل بايامه ولياليه قد قوض خيامه وطوى بساطه وشد رحاله بما قدمنا فيه من خير او شر وصدق الله ومن اصدق من الله قيلا ومن اصدق من الله حديثا وتلك الأيام نداولها بين الناس وصدق الله حين قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار قال ابن كثير رحمه الله تمر بنا الأيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفي اعلم واعلم ان الانفاس معدوده والاجال محدوده واعلم واعلم ان من اعظم نعم الله علينا امد في اعمالنا وجعلنا ندرك هذا الشهر العظيم ان ادركناه فكم غيب الموت من صاحب ووارى التراب من حبيب تذكروا من صام معنا العام الماضي وصلى العيد ثم أين هو وأين هي الآن غيبهم الموت وواراهم التراب ونسيهم الأهل والأحباب اجعل واجعلي لك من هذا الحديث نصيبا قال صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فغرك رواه الحاكم احرصوا رعاكم الله أن تكونوا من خيار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم وأخبر حين سئل أي الناس خير أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمل إلهي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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان فكان يقول لهم قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم خيامه يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغلق فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من فرم خير تلك الليلة فقد فرم الخير عند أحمد والنساء من حديث أبي رجب قال ابن رجب هذا الحديث أصلا في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشيطان من أين يشبه هذا الزمان زمن قال معل بن الفضل كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان وقال يحيى بن كثير كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا يا رب الأنام فمرحى بشهر طيب مبارك كريم في رمضان انزل القران والكتب السماويه في رمضان الشفاعه بالصيام والقران في رمضان التراويح والتهجد في رمضان التوبه وتكفير الذنوب في رمضان تصفد الشياطين في رمضان تغلق ابواب الجحيم وتفتح ابواب الجنان في رمضان الجود والاحسان والعتق من النيران في رمضان الصبر والشكر والدعاء في رمضان مضاعفه الحسنات وليله القدر رمضان شهر الجهاد والانتصار فكيف لا يفرح المؤمن بشهر هذا بعض ما فيه بين الجوانح في الاعماق سكناه فكيف انسى ومن في الناس ينساه وكيف انسى حبيبا كنت في صغري اسير حسن له جدت مزاياه ولم ازل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محت الايام ذكراه قد شاخ جسمي ولكن في محبته وما زال قلبي فتى في عشق معناه وفي كل عام لنا لقيا محببه يهتز كل كيان حين ألقاه بالعين والقلب والاذان اركضه وكيف لا وانا بالروح احياه والليل تحلو به اللطيف وانتصرت ساعاتها احييها وما احلاه فنوره يجعل الليل البهيم ضحا فما اجلى وما اجلى محياه القاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه في موسم الطهر في رمضان الخير تجمعنا محبه الله لا مال ولا جاه من كل ذي خشية لله ذي ولعن بالخير تعرفه دوما بسيماه قد قدروا مواسم الخيرات فاستبقوا والاستباق هنا المحمود عقباه صاموه قاموه إيمانا واحتسابا أحيوه طوعا وما في الخير إكراه وكلهم بآيات القرآن مندمجا كأنه الدم يسري في خلاياه فالاذان سامعة والعين دامعه والروح خاشعه والقلب اوواه كتب عليكم الصيام قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الحكمة من الصيام ليس ان يمنع الانسان نفسه عن الطعام والشراب والنكاح ولكن كما قال الله لعلكم تتقون وما اشار اليه النبي الكريم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 مني ومنك ومنك تحقيق تقوى الله جل في علاه تقوى الله هي الغايه المنشوده والدره المفقوده قال سبحانه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت والتقوى في ابسط معانيها فعل المامور وترك المحبور فهل ترانا حققنا هذا بصيامنا؟ أم نحن ممن بالنهار يتقيه وبالليل يعصيه؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله وإياكم من المتقين تقوى الله اكرم ما اسرفت وازين ما اظهرت وافضل ما ادخرت والاخره عند ربك للمتقين اليك موجزا ببعض من اخبار المتقين قال البخاري ما اغتبت مسلما منذ قلت وقال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا ولو أعلم ان الماء يفسد علي مراتي ما شربته قيل لمحمد بن واسع لما لا تتكئ قال إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا إنما يتكئ الآمن وأنا لازلت خائفا وقرئ على عبد الله بن وهب وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه وحج مسروق فما نام إلا ساجدا وقال أحدهم ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله وقال أبو سليمان الداراني كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب هذا حالهم فكيف هو حالي وحالك لبسنا الجديد وأكلنا التريد ونسينا الوعيد وأمننا الأمل البعيد رحمك يا رب لماذا تريد الحياة لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع العينان من خشية الله جل في علام إذا لم نمدح الله في السحر إذا لم نزاحم بالركب في حلق الذكر إذا لم نصم الهواجر ونخفي الصدقات هل العيش إلا هذا؟ قالوا إذا لم تستطع قيام الليل وقيام النهار فعلم أنك محروم قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتاخر بدأ غريبا وسيعود غريبا قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إن الذي يقرأ ويسمع عن أخبار السلف وقلة من الخلف يعلم أن الدين يعيش غربة بين أهله من سمع عن سيانهم وقيانهم وجهادهم أيقن أن الواقع اليوم يحتاج إلى مراجعة وتصحيح فتعالوا احبتي ننظر في بعض سوال الغرباء في رمضان ومع الصيام الغرباء مع الصيام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما مات عمر حتى سرد الصوم اما امير البرره وقتيل الفجر في عثمان قال ابو نعيم عنه حظه من النهار الجود والصيام ومن الليل السجود والقيام مبشر بالبلوى منعم بالنجوى تقول عنه زوجه وعن الزبير بن عبد الله عن جدة عن جدة له يقال لها هيمة قالت كان عثمان يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعه من أوله رضي الله عنه قتلوه وقد كان صائما والمصحف بين يديه والدموع على لحيته وخديه حبيب محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ الترابة أما عبدالح الأنصاري الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل عن انس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الغزو فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لم أره يفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر أما حكيم الأمة وسيد القرى أبا الدرداء فقد قال لقد كنت تاجراً قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فلما بعث زاولت العبادة والتجارة فلم يجتمع فأخذت في العبادة وتركت التجارة تقول عنه زوجه لم تكن له حاجة في الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار ما يفتر لله دره أما من خبر الإمام القدوة المتعبد المتهجد عبد الله بن عمر فيكفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد عبد الله قال عنه نافع كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفكر في الحضر وعن سعيد بن جابر قال لما احتضر ابن عمر قال ما آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث ومع الهواجر ومكابدة الليل واني لم أقاتل الفئة الباقيه التي نزلت بنا يعني الحجاج وإليك وإليك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 فقلت اللهم سلمهم وغنمهم فسلمنا وغنمنا يا رسول الله فمرني بعمل أدخل به الجنة مرني بعمل أدخل به الجنة فقال عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال فكان أبو امامه لا يرى في بيته الدخان نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف فإذا راوا الدخان نهارا عرف الناس أنه قد اعتراهم القيوب عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفارنا في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرارة وما فينا صائم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم وابن رواحه أما مسروق بن عبد الرحمن الذي كان في العلم معروقا وبالضمان موثوقا ولعبادة الله معشوقا قال عنه الشعبي غشيت على مسروق في يوم صائر وكانت عائشة قد تبنته فسمي ابن عائشة وكان لا يخالف ابنته في شيء قالت فنزلت عليه ابنته يوما فقالت أبتاه أفطر واشرب قال ما أردت يا بنيه ماذا تريدين من هذا الكلام قالت الرفق أن ترفق في نفسك أبتاه قال يا بنيه إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فماذا صنع الله لهم وماذا أعد لهم قال سبحانه فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرغرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريضا متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زفريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تدليلا إلى أن قال لهم إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا وهذا خبر أخير عن المبشر المحزون المستتر المخزون تجرد من التلاذ وتشمر للجهاد وقدم العثاد للإدمعاد العلاء بن زياد كان ربانيا تقياً قانتا لله بكاء من خشية الله عنه شغل حسان أن العلاء بن زياد كان قوت نفسه رغيفا كل يوم كان يصوم حتى يخضر أو يصلي حتى يسطط فدخل عليه انس بن مالك والحسن فقال له إن الله تعالى لم يأمرك بهذا كله فقال إنما أنا عبد مملوك لا ادع من الاستكانه شيئا إلا جئته قال له رجل يوما رأيت كأنك في الجنة فقال له ويحك أما وجد الشيطان أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك قال له رجل اني رأيتك في الجنب فقال له ويحك أما وجد الشيطان أحدا يسخر به غيري وغيرك قال سلمة بن سعيد رؤية العلاء بن زياد أنه من أهل الجنة تمكث ثلاثا لا ترقأ له دمعة ولا يتحل بنوم ولا يذوق طعاما فأتاب الحسن فقال أي أخي اتقتل نفسك أن بشرت بالجنة فازداد بكاء فلم يفارقه حتى أمسى وكان صائما فطعم شيئا من الطعام قال الله إن الذين سبقت لهم من الحسنة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 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دعوه دعوه لا تلوموه دعوه فقد علم الذي لم تعلموه رأى علم الهدى فسعى إليه وطلب مطلبا لم تطلبوه أجاب دعاءه لما دعاه وقام بأمره وأضعتموه بنفسي ذاك من فطن غبيب تذوق مطعما لم تتعموه قال سبحانه وتلك الجنة نورث من عبادنا من كان تقيا لله درهم كم علت فيهم الهمم وأي كلام يترجم فعلهم ولك انت من أخبار النساء أيضاً عن عبد الرحمن بن قاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وعن عروة أن عائشة كانت تصوم الصيام قال القاسم كانت تصوم الدهر لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر بعث لها معاوية مرة بمئة ألف درهم فقسمتها ولم تترك منها شيئاً فقالت بريرة انت صائمة فهل تعتي لنا منها بدرهم من لحمل فقالت لا تعنفيني لا تعنفيني لو كنت اذكرتني لفعلت انها الصديقه بنت الصديق العتيقه بنت العتيق حبيبه الحبيب وأليفة القريب المبرئه من العيوب رضي الله عنها وارضاها اما القوام الصوابه حفصه بنت عمر رضي الله عنها وعن ابيها وعن إخوتها وآل عمر وارثة الصحيفة الجامعة للكتاب فعن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حصه، فدخل عليها خالاها قدامى وعثمان ابن مضعون فبكت وقالت والله ما طلقني عن شبع والله ما طلقني عن شبع فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل فتجذبت رضي الله عنها قال فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان جبريل قد اتاني فقال راجع حفصه فانها صوامه قوامه وانها زوجتك في الجنه فاي شهاده اعظم من شهاده الله وجبريل لحفصه رضي الله عنه وأنعم بها من عباده كانت سبباً لرجوع أم المؤمنين حصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لتبقى له زوجة في الجنة قال نافع ماتت حصة حتى ما تفقه وإليك مدين اسمعي ونادي بأعلى الصوت عن سعيد بن عبد العزيز قال ما بالشام ولا بالعراق أفضل من رحله العابدة مولاة معاوية دخل عليها نفر من القراء فكلموها لترفق بنفسها فقالت ما لي وللذيبها فإنما هي أيام ببادرة وأيام معدودة فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا والله والله يا رخوتا لأصلين لا لله ما أقلت لجواره ولأصومن له أيام حياتي ولأمكين له ما حملت الماء عيناي ثم قالت أيكم يأمر عبده فيحب أن يقصر في حقه ولقد قامت رحمها الله حتى أقعدت وصامت حتى سودت وبكيت حتى فقدت قصرها كانت تقول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 ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال عنهم حين دخل الجناب وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أمرنا مشتقين فمن الله علينا ووقال عذاب السبو انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال وما التعنيث لاسم الشمس عيبود وما التذكر فخرا للقلال أنواع الصائمين أخي أخيّة هذه أنواع الصائمين ذكرتها لنعرف أنفسنا من صام على الطعام والشراب فصومه عادة ومن صاب على الذبى والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عدة وعبادة ومن طامع عن الذنوب والاخيان وافطر على طاعة الرحمن فانه صائم رضا ومن طامع عن القبائح وافطر على التوبة لعلام البيوض فهو صائم تقى ومن طامع عن الغيبة والنميمة والبهتان وافطر على تلاوة القران فهو صائم رشيد ومن طامع عن المنكر وافطر على الفكرة والاعتبار فهو صائم Yin ومن صامع عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم سالم ومن صامع عن خلاف النفس والهواء وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غالم ومن صامع عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير أماله فهو صائم مشاهد ومن صامع عن طول امله وأفطر على تكريم أجله فهو صائم ذاهب قال ابن القيم الصوم لجام المتقين الصوم لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين يكفيك قول الله الصوم لي يكفيك قول الله الصوم لي وأنا أجذبه يا قادما بالثقاف عليك الحب طال اشتياقي فكم يغفو لكم قلب صبرت عاما أمني قرب عودتكم صبرت عاما أمني طرب عودتكم نفسي فهل يدم لكم سرب قل هل لطيفكم فاخضر عامرنا والله أكرمنا إذ جاءنا الخصب ففيكم يرتقي الأبرار منزلة والخاملون كُسَالَ درعهم جَدْهُ قالوا في الصيام الصوم لدّة الحرمان وقالوا الصوم رجولة مستعلنة وإرادة مستعلية وقالوا رمضان شهر الحردية عما سوى الله وفي الحردية تمام العبودية وفي تحقيق العبودية تمام الحريه قالوا رمضان شهر القوة فليس الشديد بالصرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب قالوا الصوم صبر وطاعه ونظام اترون امه من الامم تتحلى بهذه الصفات ثم تجد سبيلها الى الانهياء صبر وطاعه ونظام اترون جيشا يتحلى بهذه الاخلاق القويه ثم يجد نفسه على عتبه الهزيمه فلا تنسى ولا تنسي وانت تصوم وانت تصومين ان الله يريد ان يجعلنا في الصيام مثال القوي الامين فحاذار حذار ان ينطلق عنا رمضان ونحن كالضعف الخائن احبتي لن يتسع المقام حتى نذكر حال الغرباء مع القيام ومع تلاوه القران لن يتسع المقام لذكر اقبال القرباء مع التضرع والدعاء والبذل والعطاء ولن يتسع المقام لذكر بطولات الغرباء وصولاتهم وجولاتهم في ساحات الجهاد في رمضان لكن حسبنا ما سمعنا وذكرنا من أخبارهم واللبيب بالإشارة يفهم لقد كان رمضان شهر عبادة واجتهاد هكذا كان حالهم قبل وبعد رمضان فما هو حالنا اسمع شيئا من اخبارنا واسمع بارك الله فيك في بحث واستفساء واسئله طرحت على فئات من المجتمع رجالا ونساء موظفين وطلابا عن حالهم وعن اوقاتهم في رمضان فجاءت الاعترافات التي تؤكد لنا قوله صلى الله عليه وسلم بدا غريبا وسيعود غريبا فقال اقضي الليل امام شاشات التلفاز أتابع القنوات الفضائية حتى طلوع الفجر مع بعض زملائي وقائل تحت أضواء الملاعب ضمن سلسلة مباريات مقامة في ليالي رمضان أقول وقائل على موائد البلات والورق في المجالس وعلى الارصفه وقائل أقضي الأوقات بالتنزه في الحفاء قتارة وفي الاسواق قتارة إنا لله وإنا إليه راجعون يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الأبطال بالأوحال وإذا تل الإمام عليهم سورة فأطالها عدوه في الأبطال اما اهل الوظائف فسهر بالليل ثم كسل وخمول طوال النهار النتيجه لوم وتوبيخ وخطابات انذار واخر يقول انا احسن من غيري حيث يتسنى لي النوم في المكتب ضاعت الامانات التي قامت عليها المواد واخر يقول في رمضان يكثر غيابي وتكثر الحسنيان أما الأئمة فيشتكون وينادون ففي لقاءات مع بعض الأئمة تحدث بعضهم مستبشرين في المصلين في رمضان وإقبال الناس على الطاعم وعبر آخرون عن فصلهم لحال المتخادمين حتى في رمضان وقال آخر إنهم يزدادون في صلاة الفجر. حتى يمتلئ المسجد به ولكن لا نكاد نراهم في صلاة الظهر والعصر فقد انقلبت عندهم الحياة الليل نهار والنهار ليل. أما في الأسواق تسمع الأخبار من رجال الهيئات والأخبار أما في المقاهي تسئل أحد العاملين في إحدى المقاهي عن الفرق بالنسبة لهم عن العمل في رمضان وفي غير رمضان فأجاب إن العمل في رمضان يكون اكثر تعبا وارهاقا حيث يكثر الزبائن ويزدحمون بمعدل النصب عن غير رمضان يمضون ليلهم كله في المقاهي بين شيشة وورق ودخان أما الأبناء فعلى الأنصفة هي الطرطات سخب ولهم فاسأل نفسك اين الرائع ان الراعيه اما النساء فسهرات نسائيه ويشغلن في اعداد اطناف الحلويات والمسقوبات والماكولات ام من اجل هذا شهر رمضان وامها يسهرن حتى المجد في انتظار الابناء الذين لا يعودون الا في هذه الاوقات المتاخره أما الأسواق والمجمعات فحدث ولا حرد فأين العبادة أين الجد والاجتهاد أليست الأعمار محدودة يقول أحدهم أنام بعد الفجر ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر فالنوم عبادة وآخر يقول يوقظني والدي عند الافكار وفي بعض الاحيان لا افطر الا قبيل صلاه العشاء اقول افتى لله وانا اليه راجعون ومع احد الزبائن في احدى المقاهي كانت هذه الاسئله السريعه منذ متى وانت هنا قال من الساعه الثانيه عشره الى متى تجلس قال إلى وقت السحور هل أنت موظف؟ قال نعم أنا موظف حكومي ألا تتأخر عن دوامك؟ قال أتأخر قليلا ثم أكمل النوم في المكتب هذا هو رمضان اليوم هذا هو رمضان اليوم عند كثير من الفئات فيا غربة الطائمين ويا حسرة المسرطين <تصفيق> فما قدرناك حق قدرك <تصفيق> نداء اخير وايفا لنا ما اغفلنا وايفا لنا ما اثقلنا وايفا لنا ما اجهلنا وايفا لنا لاي شيء خلقنا الجنه ام النار <تصفيق> يا غيوم الغفلة يا غيوم الغفلة عن القلوب تكشعي يا شموس التقوى والإيمان اطلعي واشرقي يا صحائف أعمال الطائمين ارتفعي وأبشري يا قلوب الصائمين اخشعي وتضرعي يا اقدام المتهجدين اسجدي لربك واركعي ويا عيون الساهرين لا تهجعي ويا ذنوب التائبين انتبي لا ترجعي يا ارض الهواء ابلعي ماءك ويا سماء النفوس اطلعي يا خلاطر العارفين ارتعين يا همم المحببين يا همم المحببين بغير الله لا تقنعين يا همم المحببين بغير الله لا تقنعين قد مدت في هذه الأيام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 وليس له من دونه أولياء أولئك لهم عذاب أليم فطوبى لمن أجاب وأصب وويل لمن طرد عن الباب ألا يكفيك طوله الصوم لي الصوم لي وأنا أتي به رباه عقلك. إني للنور مدة يدايا وأبكي وأبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا وحنة من رعاء غرفة من دمايا ولا لغيرك دواء يا رب يوم النبايا إليك أنت صباحي مصفدا في مسايا فاسكب الهي فاسكب بله ضياءك إني ضمآن ضل صدايا لم أدري من أي نبع أسقي حميم الركايا والشطل ما أتيه يدفل ضع في حشايا رحمك يا ربي هذا إثمي وهذا تطايا وذاك دربي هذا على الطريق عصايا رحمك ربي اني وزرق والخطايا في لجة ليست فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت اجي رجايا خطرت ان لم فاني ما زلت ادعوك يا يا يا يا رب يا رب وعجبا لمن عرفك ثم أحب غيرك وعجبا لمن سمع مناديك ثم تأخر عنك فما قدرناك حتى قدرك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك باسوا ما عندك اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. وارزقنا صيامه وقيامه ايمانا واحتسابا يا ذا الجلال والاكرام اللهم وفقنا فيه لفعل الطاعات ووفقنا فيه لترك المعاصي والمنكرات اجمع فيه شملنا ووحد فيه صفنا واصلح فيه ولاة امورنا وانصر فيه المجاهدين وسدد فيه الدعاة والعلماء الربانيين وافق فيه الشباب والشهيد والنساء والإيماء بتوبه نصوح واستقامه وثبات حتى الممات يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا والا تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين